إذاعة بريدة, بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله إله كل من ملك وخالق الخلق العظيم والفلك الحمد لله خالق الزمان والمكان والضياء والحلك الحمد لله مصرف الشهور والأعوام والليالي والأيام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من لو سجدنا بالجباه له على شبى الشوك والمحمى من الابر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشري واشهد ان محمدا عبده ورسوله اجرى عليه الله من الائه نعما بها أضحى شفيع سماء عقدت لواء الحمد في كفيه وتوضأت بطهورها نوارة الجوزاء صلى الله عليهما تعاقب الملوان وتبدل الجديدان وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد هي لمن لمن تلك ولمن تكون ومن الذي يرضى ان يخلد اليها ويسكن لها ومن الذي اخذ من الله عهدا ان يخبره بعمره حتى يقبل بها ويرضى بالركون اليها كيف ذلك وقد حدثتنا بطون الكتب عن اقوام ما كانوا يعرفونها بل كانت اسما غريبا عليهم تحدثنا السطور وما وراءها ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله استوقفه رجل في ذات طريق يوم والامام حامل اداته ومحبرته فاستوقفه ليقول يا امام الى متى الى متى ليقول ليقول له الامام وهو ماض في طريقه قوله حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها قال له قولته ليلتفت الدهر من انت يا امام وكيف سار بك العمر هناك وكيف جئت الي قال الامام احمد يا هذا مع المحبره الى المقبره بل تحدثنا السطور وما وراءها أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لقي أحدهم ذات يوم ليلقي عليه الرجل ذات السؤال الذي سأله من قبله متى الراحة يا إمام وفي عرفنا متى إجازتك يا إمام خذ قصتك من راحتك ونصيبك من دعتك فمتى راحتك فقال له عند اول قدم اضعها في الجنه انها ليست موجوده في قواميس دروبهم الطويله انها ليست موجوده في معاجم نفوسهم فما عرفوها وما قبلوا المهادنه بوجودها ولاجل ذلك ولاجل اوقاتهم والظن بها فقد استوقف احد البطالين احد الائمه ليقول له أريد أن أجلس معك يا إمام فقال أمسك الشمس عن المسير حتى أجلس معك بل سأل أحدهم أحد الائمه يا إمام ألا ترتاح يومك هذا فقال لو ارتحت يومي هذا فاني لن أتحمل في غدي عمل يومين ولن تضمن عني حملهما إنهم لا يتحملون ضياع أوقاتهم ولا الزج بها باسم الترويح المذموم الترويح الذي هو مجلبة للفتك باللحظات وبوابة ضياع الأوقات كانوا يسترويحون لينشطوا في جدهم وكانوا يحمضون ليعودوا أكثر عزيمة وهمة وإصرارا لكنهم ما عرفوا هدم الزمان ولا الضرب بالصولجان ولا التسكع والاركاب والدوران ولا معاقره الصغيرات ولا مغازله الدنيئات بل قصدوا البحر وتركوا القنوات ومن قصد البحر استقل السواقي بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به ويسير القلب في الجسم ماشيا قد علموا علم اليقين ان دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني فاحفظ لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني ما لهذا المخلوق الذي أقسم الله به في كثير من مواضع كتابه الكريم ليقرر للناس حقيقة واحدة أن هذا المخلوق هو أغلى من الياقوت في صدف الحقيقة وأنها أغلى من المرجان والعقيان أغلى من الأموال منزلة وقد نزلت تقرر